ايوه ايوه ايوه ايوه طب صاد الناس ونس واحد يجي ما همو هاي شاله الحانه محروم تضحك وصاب الناس وث وحدتي مهموم عايش على دمعتي والحدا محروم الحزن لا بيد قوي غريب ومش مفهوم كانه وحش افتنس وكان اضام الحروف الحزن لا بيد قوي غريب ومش مفهوم كأنه وحش افترس وكان عظامه وكل ما حاول افرح اقع ما الحقش اقوم تديني جرحك احمد طلوع وتهتي يا ناس وبس رح زيادة عن اللزوم اخرتها ايه يا دنيا على الهموم يدوم وكل لما حاول افرح مقام الحق اقول تديني جرحا احمى بين دنوع يزوم وتهتي يا ناس رح زيادة عن اللزوم آخرتها إيه يا دنيا على دعمه بدون شو تدا ما ترحليش إزاي كده دبت يا دنيا ما تسويش عنا كندا تشوفينا معي ما ترحليش دبت يا دنيا ما تسويش تشوفينا معي ما ترحليش دبت يا دنيا ما تسويش ما, ما ترحليش سبين عيش ويلي كده وكل ما احاول افرح ما الحق اشقو بتديني جرح احببك دوله ايذو ويتهت يا نسوي بس راح زياده عن اللزوم اخرتها ايه يا دنيا على العموم يدور ملقتش حن تشكيل غير ربنا والجرح بيكمل جميله مكتوب لنا ييجي العذاب ويمشيله جوا فالمبنى حرام عليك يا دنيا مضايا عمرنا العيب مخوش عن دنيا عيب اغفال لها وامد ايدي القى ازاي حعيش ايامي وابتححي السنه عمال بكون في الجرح على بعضها وكل ما احاول افرح اه اه تديني جرحك احمى بيت ضلوعي يزول ويتهتي يا ناس وبسرح زياده عن النجوم اخرتها ايه يا دنيا على العموم يدور تشوفي دا معي ما ترحطيش إزاي كده أنت يا دنيا ما تسويش على كل ده تشوفي دا معي ما ترحطيش أنت يا دنيا ما تسوي تشوفي دا ما ترحطيش أنت يا دنيا ما تسوي ما ترحطيش سيدنا عيش إلين وكل ما حاولت راح أقع الحاق شو الديار اهل احمد طلوعي عايزو قلت يا ناس ومسرح زياده عن اللزوم اخرتها ايه يا دنيا على نوم دي عليك والله يا محمد انت